بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد قال الشيخ حافظ الرحمن الله في ذكر الايات الداله على توحيد الالهيه بذكر توحيد الربوبي كأعظم دليل على أولوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالإجابة قالت وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلق بينه ثم يجعله ركاما فقرى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَشْفِهِ عَمَّن يَشَاءُ فَكَادَ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إن الله على كل شيء خدير ذكر ملك له سبحانه وتعالى وهو أحد أهم معاني الربوبي وأن إليه المصير عد وجل ذلك يقتضي أن يفرد سبحانه وتعالى بالعباد لأن له الملك ولأن العباد يقولون إليه وإذا كان المصير إليه فلا بد أن يحسبهم فلا ترى أن الله يزجي تحاب يطرقه سبحانه وتعالى ثم يؤلف بينه يجمعه ومناجعه ركاما متراكما بعض فوق بعض فاشرب الواد قطرات الماء يقرر من خلال بين اجزائه وينزل من السماء من جبال فيها من برق سماء فيها جبال وبرد جبال من برد ينزل الله عز وجل منها ما يشاء يصيب به من يشاء ويصيبه عمن يشاء فكاد سنا برق ضوء برق بقول مطر يذهب للأبصار يقلب الله الليل والنهار يقلبهما يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل سبحانه وتعالى إن في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار الذين يرصرون بها ويعون بها قدرة الله عز وجل وحكمته وفي ذلك آية وعبرة في ودليل على توحيد الله سبحانه وتعالى ودليل هذا دليل الخلق في السماوات ودليل الخلق في الانفس وسائر المخلوقات الارضيه ذكر الايات العلويه في نزول المطر والليل والنهار وجبال البرد وغير ذلك ثم ذكر الايات الارضيه والله خلق كل دابه من ماء فمنهم ما يمشي على بطنه ومنهم ما يمشي على رجلين ومنهم ما يمشي على اربع الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الافعال هذا دليل اراده ودليل قدره يخلق يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير كذلك قال ما يشاء قال ان الله على كل شيء قدير وهذه صفات الكمال التي لا تنبغي الا له عز وجل فكيف يثق احد ان يعبد وليك هذه الصفات فمن الذي يخلق ما يشاء ومن هو على كل شيء قدير اغاث سبحانه وتعالى هذه الالهه الباطلة التي يعبدونها من دون الله لم تنجز سحاب ولم تؤلف بين ولم تنزل مطر ولم تضرفه بين الناس بمشاء ولم تقلب الليل والنهار ولم تخلق اي دابه ولم تنوع في اقسام الدواء لم تفعل شيئا على الاطلاق فكيف اليت لها مشيئة ولا قدره فكيف يتشقق العباده قال وقال تعالى اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لا ايه وما كان اشكواهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم ان في ذلك لايه لا على توحيد الله والكريم بمعنى البهيض الحسن المنظر وكذلك الحسن الطعم ويده الشئ الكريم الحسن الذي الازواج الاصنام الزوج الاصنام وما ورود الايات لم يؤمن الاكبر قال وان ربك له هو العزيز انتقامه من اعدائك الرحيم باولياه فقال تعالى كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا الله خير ام يظلم ان خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا هَٰذَا هُوَ مَاءُ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيَيْنِ حَاجِزًا أَيْلَٰهُم مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ أمن أم يجيب المضطر إذا دعا فلاكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المضطر إذا دعا فيقشف السوق ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكوه أمن أم يهديكم في ظلمات البر والبشر ومن يرسل الرياح بشغن بين أبي رحمته أإله مع الله تعالى الله أمن أم يشدكون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقوكم من التماء والأرض أإلههم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإلههم مع الله فعل ذلك أو أبعد ذلك تتخذون إلها مع الله أإلههم مع الله يتخذوا أي عبد هذه الأسئلة جوابها عند المشركين كما هو عند المؤلمين هو وحده الذي فعل ذلك الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله عز وجل كلم على عباده المستطين بالايمان وله الحمد عز وجل على ما خلق وعلى ما قدر وشرع اا ام هو يشركون ام يوقنون ويعلمون بلا تردد ان الله عز وجل حي سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال وهو ما يشركون ليس لهم صفه الكمال اما خلق السماوات والارض فهو وحده لا شريك له الذي خلقها وَأَنزَلَ رَبُّكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ تَنْهَلُ مِنْهَا الرِّيَاحُ بَارِدَةً وَدِفْئًا ۚ إِنَّهُ كَانَ لَكُمْ آيَةً ۖ فَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا ۖ إِذَا كُنْتُمْ أَنْتُمُ الْعَاقِلُونَ ۖ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يُنبِتُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۖ فَكَيْفَ بِالْجَمَادَاتِ وَالْأَمْوَاتِ وَطَائِرٍ مَّيْعُوبٍ مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَن تَكُونَ هَٰذِهِ آلِهَةً مَّعَ اللَّهِ ۚ فَأَيُّ إِلَٰه الاوثان لربهم ولا يرضى الله كما قال عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سووا بين بين اعضاء مختلفين لا يمكن ان يكون متساويين ام عدلوا هذه الاوثان بربهم عز وجل ولا يرضى الله بل هم قوم يعدلون وهذا بالميل عن الحق العدل هنا عدل ما لا يستحق العباده بما يستحق العباده فهذا هو الباطل ولا يرضى عَمَّن جَارَ الأَرْضَ قَرَارًا تَسْتَقِرُّونَ فِيهَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ الْجِبَالِ رَوَاسِيَ لِلأَرْضِ تَمْنَعُ أَنْ تَمِيلَ وَتَضْطَرِبُ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيَيْنِ حَاجِزًا مِنَ الأَرْضِ أَوْ عِنْدَ الْالْتِقَاءِ هُمَا لَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ وَهَذَا أَقْرَبُ كَمَا قَالَ مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا دَرْزَفٌ لَا يَبْغِيَانِ فَرُغْمَ الْالْتِقَاءِ هُمَا لَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ لِوُجُودِ ح هذا أمر مشكود ومحصوص هل إله مع الله كما ذكرنا هل يستحق أن يُعبد مع الله عز وجل إله غير أو معه بل أكثرهم لا يعلمون علم العلم هنا هو العلم النشأ على الجهل النشأ عن الإعراض عن الحجة فليس بعذر عند الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه فهو سبحانه وتعالى إذا دعاه الإنسان بالجراب وشعر بضعفته وحاجته الى الله عز وجل وهذا من اهم معاني العبوديه وهو عز وجل يجيبه اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف ستره ويجعلكم خلفاء الارض عرفتم ما تبقون وما كنتم فيها سبحانه وتعالى هم يعلمون يقين انه اذا اضطروا من باخره اذا استه واذا ما استكم الضغوط البيض ضل من تدعون الا اياه وقال عز وجل قليلا ما تركتموه لا يتذكرون في وقت الرخاء ما كان يصيبهم في وقت الشدة فام اهل الايمان وهم ينذرون حاجاتهم وفاقتهم لله سبحانه وتعالى ويدعونه لكشف السوء لكي يمكن لهم في الارض يجعلهم قلهاء الارض سبحانه وتعالى اما يهديكم في ظلمات البر والبحر بالندوب وغيرها ان علم الهداه كيف يهدي في السبل وليس يعني ليس في الارض ب معلومة لديه في كل أجدائها ولكن علمه كيف يحتوي بالنجم وبالعلامات عما يهديكم في ظلمات البن والوح ومن يرسل الرياح بشرا بين أدي رحمته مبشر بين أدي المطر الذي تمه الله رحمة لأنه كان عن رحمة الله ينشر الله به رحمته على إباده مبشرات الرياح فإذا هبك الرياح وراء الناس السحب تبشر بنزل المطر وعرضقه الله عز وجل من فضله ايلاه ما الله يفعل ذلك او ايلاه ما الله يطيق ويعبد وهو وحده الذي منن عليكم بفضله تعالى الله اما السكون هذا علو الشان اما يبدا الخلق ثم يويده خلق ثم يعيده بعد موته مره اخرى ومن يرزقكم من السماء والارض لا يملك رزقك كل هذه المعاني الربوبيه ايلاه ما الله قل هاتوا برهانكم إن بونط صادقين هات حجتكم ليس لهم حجه وليس لهم بيينه ولا برهان ولا دليل هذا الشكير وقال تعالى وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وكاين من دابه كم من دابه لا تحمل رزقها لا تدخر ولا تعبد كثير من الدواب يعده قوده وكثير منها لا يحتن ذلك والله عز وجل يرزقها ورزق الانسان كذلك هذا كالطير الطيور لا تحمل رزقها ولا تطبخه ولا تعرف الدخار يتخذوا قنصا وتهود بقوان الله يرزقها واياك الرزق احد معاني الربوبيه البينيه الظاهره هو السميع العليم قال تعالى ولهذا سالتهم من خلق السماوات والارض وتخرر الشمس والقمر لا يقولن ان الله فان يفتكون اي بعد اقرارهم بخلقه وتدبيره الشمس والقمر كيف يصرفون عن الحق كيف يصرفون عن عباده الله وحده الى عباده من دون قال تعالى الله الذي رزقهم من يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم امر الرزق وتنويه الارض توسيع الرزق للبعض وتقديره اي تضييقه على البعض دليل على الاراده دليل على كمال القدره وهو عز وجل نفعم ذلك باذنه سبحانه وتعالى ان الله بكل شيء عليم وهو عز وجل يسطر الرزق لبعض عباده في بعض اعمالهم واوقاتهم ويضيق عليهم في اوقات اخرى وجعل التفاوت بين البشر في الارزاق دليلا على تفاوتهم في الاخره انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضينا قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أنفأ حيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وهذا دليل على أن المشركين كانوا يطرون بكثير أو أكثر معالي ربوية يطرون بهذا الأمر من التوحيد لكنهم لم يلتجموا لوازمة والقرآن يلجمهم هذه اللوازمة أعظم لوادي من توعيد الربوية أنه وحده الذي يترق وإن عبد فقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشتكون إذا ركبوا في السفن وعصبه الضر دعوا الله مخلصين له الدين لا يدعون غيره وهذا من أعظم الأذلة على أن الدعاء عبادة بل هو العبادة والدين كما ذكرنا أن الإله وعنده الذي تضرع اليه الخلائق في سوائغهم ويخضعون اليه في نوائبهم قال تعالى فلما نجاهم الى البر قال اي من مصيبتي او خطره غرق في البحر اذا هم يشركون ويعبدون غيره ويدعون غيره وهم يعرفون الله في الشده ولا يعرفون مجد الرخاء ولا عبد الله وقال تعالى واذا سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله قولي الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد الحمد لله على قيام الحجة على اعترافهم بتوحيد الربوية الذي هو أعظم توحيد الألوهية وله الحمد عز وجل على ملكه وخلقه والخلق والملك أعظم معاني بربوية خلق السماوات للأرض وله ملك السماوات لله ما في السماوات للأرض إِلَّا قَوْلَهِ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُزْجِي النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وإذا رشىهم مول وضلل قول الاتحاد رشاهم وطاهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من الضرر فمنهم مقتصد وكثير غما وما يجحد باياتنا الا كل خدثار كفور خدثار الغدار الذي ينقض العهد كفور لنعمه ربك اشرك بالله المقتصد هو الذي ترى على طريق القصد وهو الصلاة المستقيم الى اخر السوره وهذه ايات كثيره جدا المقصود منها ان يتدبرها الانسان ويفكر في هذا الكون الواسع حوله وايات الله عز وجل فيه فان ذلك من اعظم اسباب زياده الايمان فليت يعني هذه الايات مع تكرارها يعني ليست مجرد ايات تذكر لنعرف ان المسكين محدودون بل كلام ليس فقط هذه الفائده منها بل التفكر فيها وخصوصا ما كان من خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الم ترى الم ترى ان الله انزل من السماء ما فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير ضرر الارض بالنبات يعني بخروج اذا انزل الله من السماء ما اخضرت الارض بالنبات ان الله يقول ان هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد اهل الايمان لكن تامل هذه الايات مما يدل الى ما عند ويرفه بصفات ربه سبحانه وتعالى لامتلاء اثارها في الوجود ويعرفه بحقيقه الربوبيه وعظمه الله وقدرته وارادته يشلل من خلال ما يشاهد من اياته له ما في السماوات وما في الارض وان الله له هو الغني الحميد ادم ترى ان الله سبحانه لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بنعمه الله والفلك تجري بفئك البحر بامر و يوم سيستماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناتل ربو الرحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكهوب فذلك ان الانسان كان قبل ولادته حدما كان ميتا كان مده ميت ماء طينا احياه الله مما يطين ثم يميته ثم يحييه يوم القيامه فكيف يقر بعد ذلك وكيف يعبد غير قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من ثلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم مكين مستقر تستقر فيه نطفة ثم خلقنا النطفة على رحم وهو فطعة الدم المتجمد فخلقنا العلقة مضغة فطعة اللحم فخلقنا المضغة عظاما خلق الله فيها العظام فكثونا العظام لحما ثم انشأناه اي سنذ كان خلقا اخر فتدارك الله احسن الصالحين ذلك ان خلق غيره عز وجل انما هو مجرد تصوير وتشكيل وليس ايجادا من العدم وخلق غيره سبحانه وتعالى انما هو يعني عمل وكد وليس خلقا حقيقيا من العدم الخلق قد يطلق على التسويه والتشكيل وتصوير كالتالي نبي عليه السلام اني اخلق لكم من الطين هيئه الطير اي شكل ولذلك صح ان يقال ان الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طوارق وما كل عن الخلق غافل وانزلنا من السماء ماءا بقدر واستقناه في الارض وان على ذهب بي لقد اتبطوا طوائف في السماوات قال تعالى فانشانا لكم به جنات من نخيل وعنب تكون فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاهلين شجرة الزيتون بداية مشاتها من طور سيناء تنبت بالدهن للذين وَصَدِغَ لِلآكِلِينَ إِذًا يَتَذَكَّرُونَ بِهِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْأَنْعَامِ سِقَايَتُهَا ۚ قَالَتْ عَالقَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إلى آخر الآيات وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرج في الأرض وما يخدر منها ما يرج في الأرض ما يدخل فيها من أجفام العباد أو بقايا أجسارهم وما يدخل فيها من بذر وما يدخل فيها من ماء يدل عليها من السماء وما يخرج منها من نبث وزر وغير ذلك من معاد وعنى فاراكين وعيد ذلك كل ما يخرجها الأرض وما ينزل من التماء وما يعرج فيها وهو الرحيم يقول أعرج وقعد يخرج ينزلون التماء من مطر أيضا من ملائكة من, من أوامر وما يعرج فيها من أعمال العباد وما يعرج فيها أيضا من الملائكة التي تعرج إلى الله عز وجل بأعمال العباد وعيد ذلك وقال تعالى الحمد لله فيطير السماوات في العرض جاعي الملائكة بصلا أولي أجنحة من مثنى وتلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله فاطر استمت أرض خالقهما على غير مثال الثالث جعل الملائكة رسلا إلى من شاء من الأنبياء والمرسلين قل أجنحة أصحاب أجنحة لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك فإنه يزيد في الخلق ما يشاء كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جديا له ستمائة جناح فاتد الأفق قال تعالى ما يفتدي الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك لها مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال تعالى الله الذي يسبح في حمى سماء فبسطه في السماوات كفخ رجعله كثفا فترى الودق يخرج من ثناج فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يتبشرون فاركب الكثافه والمتراتب بعضها فوق بعض ترى الوادق المطرب حبات الماء تنكمخ يخرج من خلاله من بين التخان فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذاهم يستشعرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبل الغممتين لا يائسين من الرحمه اشرقوا على الهلاك لعدم نزول المطر كلا اخر الهي قال تعالى والله الذي ارسل رياحا فتثير غبارا فسقناه الى بلد ميت فحيينا به الارض بعد موتها كذلك النسور جعل الله احياء الارض الميته دليلا على البعث يوم القيامه وان كان يريد العزه فلان لله الازه جميعا اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح والطا الذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولائك هو الدبور يعني الله عز وجل هو العزيز وجعل العزه لعباده المؤمنين من طلبها فليطلبها بالكلم الطيب والعمل الصالح فان العمل الكلمه الطيب يصعد الى الله يعلوه عز وجل وتقدس والعمل الصالح يرفعه الله اليه وقيل يرفع العمل الصالح الكلمه الطيب فلا يقبل القول الا بعمل الى قوله تعالى الله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواج وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم وقال عمر ممن وعمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله كتب وينقص من عمره بالنسبه الى ما لم يكن لو كان كيف يكون هذا نقص نسبي بالنسبه الى ما يحتمل ان يكون عمره لو لم يقع ما قضاه الله قال تعالى وما يستوي بحران هذا عذب كراث سائغ شرب وهذا منق ازاج من امر العذب الكراث العلم الحل الذي يسوغ له ناتش الراب ومنه الاجاج الملك المر الذي لا تكون في قلبه سبحان الله ما صنع الناس من ذلك شيئا ولا يخطئون تغييرا هذه البحار قال تعالى وان كل تاكلون لحما طريه وتستخرجون حليه تلبسونها وترسلون كبيه مواقف لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل فسخر الشمط القمر كل يجري لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير انغلافة رقيقة حول النواة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبجه كمثل خبير إلى آخر الآية بل إلى آخر السورة وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم قل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى واذا مس الانسان فان برو دعا ربه من ذلك اليه ثم رزقه له نعمه من هناك كما كان يدعو اليه من قبل وجعل الاله اندادا ليدل عن كذب قل تمتى بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار خوله نعمة منه أعطاه ومن لكه ومكنه من هذه النعمة خلكه بياها وقال تعالى ولئن تألكهم من خلق التماوات والأرض لا أقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ذره أو أرادني برحمة هل هن منسكات رحمته قل حت بي الله قري يتوثرون متوثرون حسبي الله كافينا الله عن الظالمين قال تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار موصرا ان الله لدوه فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون تبصرون يعني تبصرون فيه مثل قول الليل القائم ليل قائم يعني اقامه لذهبي إذا قام الليلة وليل نائم ونهار قائم ليل نائم يعني الناس نعون فيه النهار مبصر يعني يبصر الناس فيه قال تعالى ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أن تصفقون عن توحيده بالإلهية عز وجل كذلك يؤفك الذين كانوا بآية الله يجحدون استرى بجديدهم لاذ الذي يسطع على الادله التي التي اوضح من الشمس الله الذي جعل لكم ارضا قرارا والسماء بناءا وصوركم في احسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين اايا وقال تعالى قل انكم تفترون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فينا روايا ينفذ فيها وبارك فيها وقدر ربنا اقواتها في اربعه ايام توال للسائلين اي اربعه ايام باليومين الاولين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض فيها طوعا او كرها قالت اتينا طائرا ان قادك طائرين لله عز وجل يفعل فيهما وبهما ما يشاء فَقَضَاهُنَّ قَلَقًا تَبَاوَتْ مَرَايَجُهُمْ فِي يَوْمٍ مَضِيقٍ فَأَوْحَىٰ في كُلُّ ثَمَامٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَأَقْبَلْنَا نُجُومًا وَحِفْظًا مِنَ الشَّيَاطِينِ سُحُبًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۚ قَالَتِ الْعَالَمُونَ إِنَّ تَمَامَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخدون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعم ما تركبون لتستو على ظهوده ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي تخر لنا هذا وما كنا له مقرمين أي مطيقين تسيرا ما كنا ليطيقا نسيرا أنشرنا أحيينا كذلك تفرجون بنجول المطر من تحت العرش تمت منه أجتاد المهن قال الآيات وقال تعالى وَلَئِنْ تَلْكَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ فَأَنَّا يُفْرُكُونَ والشكر عمو الله ذكر معظم من الآثة مرتبة يعني من كل سور أو من معظم من الكثير من سور القرآن كل سورة فيها يعني لفطة انوار العباد وتفكيرهم الى تدبر الربوبيه هذا يدل من الله على اهميه هذا التوحيد وليس انه مجرد يعني يعني امر فعل حصر فيه تقصير شديد وهو انه قيل توحيد الربوبيه اقرب به المسلمون فلن ينفعه فادى الى ان يهمل الناس هذا الجانب العظيم جدا المهم جدا في صلاح القلوب وحصول الفكره والتذكر والاحتضار ذلك اعظم انواع العبادات لذلك يعني لم نش ان نختصر تلاوه هذه الايات لبيان عظم هذا النوع من التوحيد فانه هو اول و اعظم ما يكون كل مره في كل, كل مره يرد فيه الكفار بانه كيف بعد ذلك حضور غيره فيصرفون عن عبادته تقول غير ذلك من الايات التي يقول الله تعالى فيها فرعيته في ويمتن بنعمه وتفردي بانواع تصرفاته وعباد الاوثان يقرون بها لله عز وجل ويقرون بان اوثانهم التي يدعوها من دونه مخلوقه لا تملك لانفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفع ولا موت ولا حياه ولا نصور ولا تسمع ولا تصر ولا تغني عنهم شيئا ويقرون ان الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وانواع التصرفات ليس اليهم ولا الى اوثانهم من ذلك شيء بل هو الخالق وما اده مخلوق وهو الرب وما اده ربوب غير انهم جعلوا له من تلقيه شركاء سووهم به في استحقاق العباده وانكروا ان يكون تفردا بها وقالوا لمن قال لهم قولوا لا اله الا الله والوجع على الالهه اله واحد ان هذا لا شيء وجاءلزمهم الله تعالى بما اقر به ان التفرذ ربوبيه أن يعملوا بمقتضلات ويلتزم لازمه من توحيد إلهية وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم عجز ما اتخذوا من دونه وعدم اتصافهم بشيء يستهقون به الإبادة فلهم أقل وأذل وأحطر وأعدد عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يتنقذوا منه شيئا فلا له أخذه الظباب ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر عادي ما يقينا أن, ان عباده الاوثان يقرون بتوحيد الربوبيه كما كما بمعان من معاني ولم يقروا بمعنى الطاعه تريد الرب الامر الناهي المطاع المشرع كانتون ذلك ولم ينتظم طاعه يقول لكن هو مقصده بذلك توحيد الربوبيه ارتباط وجود الله وخلقه ورزقه وتدبيره وملكه يقول شاهدون بتفرد الله لذلك وأنهم انما اشركوا بالله تعالى في الالهيه حيث عبدوا ما هو يرى هذا في الظاهر والا فإن نوع التوحيد متلازمه يعني لو اكتمل توحيد الربوبيه في القلوب لادى حتما الى توحيد الالهيه لو اكتمل توحيد اسماء واستفعاد لادى حتما الى توحيد الالهيه ولكن هم يقرون اقرارا اجوف اقرارا لا حقيقه له لغير التزام لازم لا يلتزمون ما الذي منهم لانهم لا يفكرون فيه وإنما يقررون بأركانتهما عاديا للقلوب ولا هذا الله يقول الا فانواع التوحيد متلازمه من اشرك غير الله معه بشيء منها فقد اشرك فيما بعد كما تاتي ان شاء الله تعالى بيان في بين الشرك ومما يقرر ذلك غايه التقرير يقرر مش يقدر حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه عصين قبل اذانه كم تعبد اليوم من اله قال تبع تبع ال 6 في الارض و1 في السماء قال صلى الله عليه وسلم فمن تعد ليوم رغبتك ورغبتك قال الذي في السماء فمن تعد ليوم رغبتك ورغبتك هي, هي اليوم رغبتك ورغبتك او من قبلها قال الذي في السماء يعني الله العظمى تفضل ايضا في هذه الايه انهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرقاء وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لإلمهم أنه لا أقدر على كشف ما هم فيه غيره وأن أليهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا شيئا كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصنا له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون هنا في معانيها من عيه إما ذكرنا وما لم نذكر والمقصود أن الربوية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر يعني الكامل منه والحقيقي لا ينفك عن الآخر وأن توحيد الربو الربوية لم ينكه أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود يعني يقول إن ممكن يقولون أن منكري ولود الله مكابرين ولكنهم يخدعون ملايين من البشر ويعتقد هؤلاء الملايين ذلك الكفر والضلال والشرق وهو شرك انهه بدل الشيطان وهيبدا لهؤلاء الفراعنه والكفره من الولوث من رود الذين نبروا ابراهيم في القلوب الثانويه الذين اعتقدوا للولود خالقين اثنين تعالى الله عما يقول الكاذبون واخذون الوهم كبير كما ذكرنا من قبل في اول الكتاب الدهريه من الطبيعيه وغيرهم الدهريه التي يقوم بالدور الدهريه الدوريه او الدهريه الطبيعيه الموجوده بالطبيعه والهاليه الدوليه دول يعني بيانات كثيره في الهند والصين وغيرها وبتدور حول فكره الدوران ال... ال... الوجود دوره كل 36000 سنه ويتغير احوال الناس من من بشر الى حيوانات وقطط وكلاب وهكذا الى ما لا نهايه فان هذول لا من الضلال عقائد مخترعه الناس قاعده تطلق كده وتخترع عقائد وان تبقى اديان ويملك عليها ملايين من البشر والعوذ بالله اخترعوها مين بس بلا دليل ابن مين إن, ان ان كل 6000 سنه تحصل كانوا عايشوا اصلا الحبه دول شافوهم قالوا والله اه هما بيقولوا ارض بتبلع تبلع واخضر ايه تدفع قالوا والله هو ده وده الكلام بتاع الطبيعه نفس الكلام بس هما الطبيعه قالوا اخترعوا بقى قالوا ان هو من ملايين السنين بلا بدايه كانت الطبيعه الصماء تجري عمليات يعني لا نهائيه من اشتمالات الدربت في بعضها تفاعلات كيميائيه صدفة كده نشأت الحياة سبحان الله والله لا يقوى ذلك عاتب لدرجه من الدرجه نشأت الحياه في البحار ثم تطورت ونشأت اول خليه الى وراض بعد كده اكثر تطورا ثم نشأت على ذلك اسماك ثم نشأت مغارف ضفادع ثم نشأت طيور والمهم ان الحاجات دي كلها موجوده دلوقتي طب ليه ما اتحولتش لاخرى نشوء الارتقاء نظريه داروين دي نظريه تخيفك يعلمون يعلمون بطلانها يقينا لكن واحد يعني ما كان يتطور ان يوجد من يقبلها في العقلات لكن في اجل الاعلام الفاجر والتعليم الفاسد لا تزال هذه النظريه تضبط على انها نظريه صحيحه ولها ادله اقول لكم مع انهم كما ذكرنا من قبل يعلمون يقينا يعني بالهندسه الجرافيه وغيرها من الادله انه مستحيل ان يتغير يتحول كائن الى كائن اخر باي نوع من المحاولات الكمبين الذريه حق بين جميع انواع المؤثرات المحتمله والموجوده من اول يعني الاشعه الى الالكترونات الى كل الاحتمالات موجوده اللي ممكن تكون حصلت على ظهر الورد كما يزعمون طوائف ولا انفجارات ولا غيرها حراره هائله او غير ذلك لكن لا يمكن أن يتحول يتحول مثلا نمله الى عنقود فضلا انها تحول من نمله الى ايه الى مثلا راس ضباعه مثلا بعد ذلك او المتطور بعد ذلك سبحان الله يعني امر وغيره محترم هو بيدعون ده اليهود هو سبب الكلام ده عقيده اليهود الفظيعه اليهود اصلا بيعتقدوا ان البشر دول كلهم ولاهوا بالله يعني ايه تحت المستوى البشري هو ادين ما طربا مفيش امكانيه ان هم يبقوا على دين اصبر كانوا منهم ايه يضدوه ولاهوا بالله ان هو ما بقى مفيش حد مقبول عنه الا يكون يهودي وايش اقول ايه لما تبقى امه يهوديه وده اللي لازم يكون مولود من من يهود ما ينفعش واحد يتهود يبقى بالتالي الامم دي تعمل ايه الامم دي تحرق تضيع تضلل تختار لها العقائد الفاسده يجيب لهم ضروري المره وبارخس مره ولين المره كله افرويد كل واحد اختراع له يعني اعتقادات كفريه ولا غيره وينشرها في الناس بتقعد عشرات مئات حسب الايه اللي دي وبعد ذلك اخترعوا عقيده غيرها الشيوعيه دي يعني عشت اللي, اللي, اللي أدرك يعني في المراحل أولى أيام،, أيام الاشتراكية يا رب الشهادة كانت بتعمل إيه في النهدي يعني عنفوان الشيوعية كفر فضيئ جدا يعني أفضل أنواع الضلال ومع ذلك ملايين يا البشر ما كانش الناس يتخيلوا أنها التنهار وهذه السوحة الحمد لله ونسأل الله أن يلحق بهم الكفرة من اليهود والمنافقين والنصاد المسلفين يقول في شرح يعني هو جال في قلوا ان تعبدوا الله اله ا واحدا معترفا بحقه رجا حدا معترفا بحق الفعل تعبد من فعل تعبد تعبدوا تعبد انت ايها الانسان الله اله ا واحدا معترفا بحقه حقي ذلك عليك وعلى جميع عبادي رجا حدا لا جاهدا لا تجحد الحق وحقه عليك ان تعبده لا تشرك به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير وغيرواها من الآيات سنذكر ما تذكر منها قريبا إن شاء الله في الصحيحين عن معاد بن جمت رضي الله عنه قال كنت رجيف النبي صلى الله عليه وسلم على عماع فقال لي يا معاد أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يسكوا به شيئا أقول عبادي على الله ألا يعذر من لا يسلك بي شيء وقال صورة هذا بالحديث في شرح كتاب قوهي كل قوليها بالعصد قال الشيخ ستعليه تكسيرت من الله عز وجل العليه الأعلى فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى فمن مقصود لقوله على الملك احتوى والأخذ تتكرنا معناه أنه احتوى يعني داخل جواب لا احتوى يعني ملكه كله استحوذ عليه وحده فعلى الملك احتوى شيء بولان يعني اخذه كله ما بقىش ما في حد يشاركوا فيه فعلى الملك احتوى يعني تحول وصار مالكا بكل شيء وحده ترك تاريخ الجماعه ترك صوات الجماعه بلا عذر من خوف الامراض من الرجال البالغين الا صحاح قاسم على الصحيح من قول الرماك ان لو نقل الصواب واما ترك الصرا الا صوات الجمعه فهذا على الخبولين من أخوال أهل العلم يعني منهم من يكفروا كفراً في العلم الله ومنهم من يكفروا كفراً دون كفر إذا كان مقرراً بولوب الصلاة ترك الجماعة على خلافها يجب أن يكون كبيرة بالمواظبة ترك الجماعة بالمواظبة عليها ممكن تصل في بات يفاوت حرد خالص أو في الجماعة والله هو يرني قوم مهما كان إن عزز وغلبته وعناه فليت ولكنها توجدهم في النوم كون عائشه كانت تتحدث في حجرتها بعد دفن عمر انا لا اعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هل استدل بذلك على ان عائشه لم تكن تعيش في الحجره لا عائشه ظلت كما هو معلوم عائشه في حجره بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد دفن ابيها وعمر والا فلماذا عمر يستأذنها ان لم تكن ساكنه الحجره قرر بني تميم ان والله المرتد ان اشترك بالله تعالى او كان مغضبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به او ترك او ترك انكار منكر بقلبه ويراجع على يعني هذا الكلام ولكن ده معناها في الردى ترك انكار منكر بقلبه يعني استحله استحلال المنكر ورايت مجرد الترك ترك ان هو ترك انكار منكر بقلبه يعني استحله وراه لا باس به فالراجح ان ترك انكار المنكر بالقلب يحتمل وجه اخر هو هو لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن جهدهم جدي فهو من ومن جهدهم باللسان فهو من ومن جهدهم بقلب فهو من ليت رأى ذلك من إيمان حبة قردر فكذلك نحن قلنا فيها قولين قول أنه إذا كان مستحلم فهو كافر ليت في قلبه أصلا شيء من إيمان أو ليت في إذا كانش مستحلم لكن تلذل بالمنكر مع كونه يرى أنه منكر ولا يتحل يعلم أنه حرام ويقر ولكنه لم أه يعني يغطف منه ولم يبغضه ولم يستحضر في قلبه كراهية وإنما استحضر التلاذل به ككل صحيح شهوة عند استمتائه بها فهو لا يزيزني حين يزني وهو مؤمن فأكون نفي الإيمان عنه هنا ليس فيه من الإيمان حبة قدر في فعله ذلك كما قلنا أن من أنكر بقلبه وإن كان قادرا على التغيير بالتاني فهذا آثم وفي قلبه شيء من الإيمان في هذا الفعل يعني. يعني هذا الفعل فيه إيمان وهو أنه أنكر به بقلبه أما من لم ينكر بقلبه فهذا يعني كما ذكره في التالي ليت في فعله ذلك شميم وده أظهر إن شاء الله قال المحلط في تفسير الجلالين في قوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أن يعقبهم هل هذا صحيح ما أنه على ظاهر أنه لا يحبهم ويلتن منه أن يعقبهم طبعا أنتم تعلمون أن هؤلاء من الأشائع او انكرنا صفات المحبه ولذلك يفسرون المحبه بالثواب وعدم المحبه بالعقاب وهذا تفسير باطل بل هي على ظاهرها ومن لازم ذلك انه لا يقبل ان تفسير قول تعالى لا تياسوا برحمه الله اي رحمته هل هذا من التاويل الشرع؟ انت اصلا ايه اللي خطر ببالك عشان تقول ده تاويل هو صرف النقل عن ظاهره الروح غير الروح الروح الاراحه والاراحه والرحمه اللي بعدها ايه وا وتفسير ده ده ظاهر الكلام فانت ايه اللي تصورته علشان تقول ده من تاويل الصهيه الشرعي اللي هو يعني توفى شروطه والوصاف تنظر انظار اليه هو ده ظاهر اللفظ بتاعنا ان الروح بمعنى دي الرحمه اللي فيها روح وريحان وجنه نعيم لكن هو الظاهر المختلط عليه الامر ان هو كان انه دي توهم من الروح اللي هي طفه وبعدين قال اولناها الى الرحمه ده زي ده في ان الانسان ان هو دي طفه الانتاج وأيضا قولوه تعالى ونحن أقرب إليه من حابل الوليد ونحن أقرب إليه منكم قلب من كثير من ملائكتنا حقيقة نعم مع أن ابن كثير قال ذلك وابن تيمير وابن القيم إلا أننا لا نقلوب لم يستوفي هذا الشؤوس وليعني جالت تفسير الطبري وهي كلام التلف يدل على أن المتكلم هو الرب سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه منكم وقرب يليق بجلاله وعظمه وأما أن الملائكة هي أقرب فهذا يعني انا ما انا طويل لكن انا لست المقصود انا هذا من قرب علم واحاطه وقدره تبع بت الموحدين كتاب متضمن لكلمات مهمه تحتاج لتفصيل من كلام كثير من اهل العلم بس خصطوه هم في مواضع اخرى ويتضمن كتابه قد الموحدين جزء مؤلف كامل اسمه حكم جهل التوحيد لشخص من دعاه التكفير وهناك اشطه للرجل او في تفصيل لهذا الكتاب في اجداء منه اللي هي في شرح كلام العلماء بكلامين في مواضع اخرى وترد على الكتاب حكم غير التوحيد الاستاذ دي موجوده في الحلقه تاجي اورششت قد على ما وقع في كتبه من الايمان بعقيده اهل وحده الوجود انا لا اعتقد ان الششت قد رحمه الله يقول بعقيده وحده الوجود هل صادب قادته والا فهو يصرخ في موضع ما ما خدش كلمه واحده عقيدة واحد في أرفض هو متعود من يستعنى الأتليم الأدبية التي لا يحتم ضبطها بالعبارات الشرائية وهو ليس من أهل العلم الذين يعني يفهمون معاني هذه الكلمات بالنسبة إلى الفرق المختلفة لذلك الكلام الوحيد للوجود هذا أولا كلام محتمل وليس صحيحا قد يكون ظاهره ذلك لكنه محتمل للتأويل جدا نؤوله بكلامه في الموضوع الأخر ولذلك نحن يعني لا عذره في قول بعض الرولو اللي يقول ان الكلب والخندير والحجر والشجر الهنا زي ما الفارده بيطرح وبنعرضي وامثاله اللي بيصرحوا جدا ان الاصنام دي هي ربنا وان فرعون كان على حق والكلام ده ده لا وتصور الجهل بذلك ما جهناش مصراني يفضل على مصر جهه يهودي فطن على مصر ف... يعني هل يعني قرر الدراسات احنا نخرج بالتاكيد ان السنه الخطبه عنده اخطاء كثيره جدا ببساطه عقائديه ومنهجيه وخلل كبير وطلال من الكفر بالتاكيد لكن معلش يعني للارتباط يعني ان الراجل لا عنده الوجود يعني ليه رفض ال من اولى ولا عالم في التاريخ ولا كده ولا كتبه كلها يعني يجذب انه مش حافظ وحده الوجود يعني ده يعني ايه احنا مش بنتابع الايه الدلات انا احنا بالتاكيد بنرد على على على الاخطاء الكتيره جدا الموجوده في كتب الاستاذ تامر محمد وبنبين خطاها وخلل المنهج ويرجالك احنا لا نمتحنا بقراءة هذه الكتب بل يعني اموضع كثيرة وخصونا لمتلك وطلب ان نحذره من ذلك لكن ما سأثن ان احنا نتهم بما لا احتمل يعني من الكفر لا في غلوه شديد جدا اتجاوز ونخشأ الله على قائله من انه يعني يقع تفتطير القول النبي صلى الله عليه وسلم من قال الاخيها كفر فقد بقى بها احدهما ان كان كما قال وإلا حر عليه ولي اعطر الله فده إتم كبير جدا نتهمه بعدين مش أرصد طريحة لا تحتامل تأويلا كما ذكرت واللي يعرف سلوبه يعرف, يعرف انه هو بتكلم سلوب أدى بي أحيانا يعني لم يحسن استعماله والله أعلم هل تحول امرأة الرجل يمكن ان يقع يعني هو في الحقيقة وبيحصل يعني المشكل الجائد من ذلك او اللي ممكن يحصل يعني انه هو يكون فيه شخص ذكر ضمنه أهله قنسى مثلا بصغر الأعضاء نحا ذلك الصغر حصل ختان فيمكن يعني باعمال جراحيه ايجاد بعض الشبه الى الجنس الذي هو بدايته اصلا ده الامر المشروع ان لما يعرف حقيقه الجنس ده ان ده مثلا ذكر او انثى اصلا بالتحديد الطبيات انه مثلا انثى فيتم اظهار هذه الصفات الانثويه فيه و يعني ازاله الاثار الاخرى لان هذا من التشبه ده بيقول لما راءت انبوت لها لحيه بيرفع عليها ايه حلقها وادارتها ليتوم من التشبب بيه بالبزات فان هو الخنثى ال ال ال ال اذا علم احد احواله منع من التشبب بيه بصنف الاخر ولكن ممكن يقصد نوع اخر وهو حالات نفسيه لدى البعض نتيجه فساد في القلوب والارادات والتربيه والعقيده ايضا ان هو يحصل يحصل ذكر كامل الذكوره يعني او انثى كامله الانوثه راغبه في التحول الى الجنس الاخر فيدي ادغها عند الذنابقه والملحدين والمجرمين باجراء جراحه التحويق وهذا محرم بلا شك وعند يعني اهل العلم المعرفه الحقيقيه بالطب وبالشرط ان لا لاج نفسي حتى يعدل من شخصيه هذا الانتاه يعني بالتهذيب والتزقيه والاصلاح حتى تزول عنه الرغبه في التحول الى دين اخر حتى لا يكون ملعونا كما قال فيسبذ بالله الله وتشهدات بالرجاء من النتاب الرجال ولا أنهم تشفين لديهم ألي أجوز أن نقول أن الله تعالى يرى بعيني نقول أن الله عد وجل له عيني سبحانه وتعالى أن ربنا ليت بعوى ونقول أن الله عز جل الله قال في كتابه تجري في عيننا جداء لمن كان كثيرا ونقول نذبت أن الله عز جل الله يرى ويكلمنا ما الدليل على أن الله تعالى له يد شمال نقول يأخذ الأرضين بشماله بس والله شيء جاب يا جميع مرضى المستشفى تردع عملكم انا مش اخوه بالاداء جدا في الدعاء الدعاء اعظم اقبحها واهمها و يكشف الله عذر القروبات له اعظم يعني وتيره خلص من العقد وقله الحيله الله يبارك